آية شيخ خمام تقرأ نعم آية تفضل بارك الله فيك آية شيخ طلع البعض كمان يا شيخ آية تفضل بارك الله فيك الآية الآية كم واحد واربعين آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه وما أنت عليهم وما أنت عليهم بوكيل إنا أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن القرآن, القرآن للناس بالحق لتنذرهم فمن اهتدى فإنما, فإنما نفع هدايته لنفسه فالله فإن فإن فإنما نفعه هدايته لنفسه فإنما نفعه هدايته لنفسه فالله لا تنفعه هدايته لأنه غني عنها ومن ومن ضل فإنما ضر فانما ضر ظلاله على نفسه. فإنما فالله ضرر ضلاله فإنما ضرر ضلاله, ضلاله. على نفسه. لا لا لا بفتح الضاد ضرر ضلاله. فإنما ض ضلاله على نفسه. الله سبحانه لا لا يضره ظلاله ولست ولست عليهم مو موكلا لتقب لتقبرا لتقبراهم على الهدية ولست عليهم موكلا ولست عليهم موكلا لتقب لتقبراهم على على الهدية فما عليك إلا تبلغهم ما أميت بتبليغه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 الله يقبض الأرواح عند نهاية آجالها ويقبض الأرواح التي لم تنقضي آجالها عند النوم فيمسك التي حكم عليها بالموت ويرسل التي لم يحكم عليها به إلى, إلى, إلى أمل محدود في علمه سبحانه إن في ذلك القبض والإرسال والاماته والإحياء لدلائل لدلائل لقوم يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء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 مُلْكُ ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل أيها الرسول الْمُشْرِكِينَ المشركين لله وحده الشفاعة كلها فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يشفع إلا لمن لَهُ له وحده إلا لمن, إلا لمن, إلا لمن, إلا لمن ارتضى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 قل اللهم مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل ايها الرسول اللهم قل ايها الرسول اللهم خالق السماوات والارض اللهم خالق السماوات والارض على غير مثال سابق عالم ما غاب وما حضر لا يخفى علي لا يخفى عليك لا يخفى عليك شيء من ذلك أنت وحدك أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا فتبينا ف فتبين, فتبين المحق والمبطل والسعيد والشقي ولو أن للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشلّك والمعاصي ما في الأرض من نفايس وأموال لفتدوا لفتدوا من نفايس من نفايس وأموال لفتدوا به من العذاب الشديد الذي الذي شاهدوه الذي شاهدوه بعد بعثهم لكن ليس لهم ذلك ولو ولو فرض أنه لهم ولو فرض أنه لهم لم يقبل منهم وظهر لهم من الله من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه من فوائد الآيات النوم والاستيقاظ درسان يوميان للتعريف بالموت والبعث إذا ذكر الله وحده عند الكفار أصابهم ضيق وهم لأنهم يتذكرون ما ما ما ما امر به ما ما أمر به وما نهى عنه وهم يعرضون عن هذا كله وهذا الواقع يا اخوه ايضا في من يشركون مع الله ممن ينتسب الى الاسلام فالان لماذا ينقمون على اهل التوحيد انهم يدعونهم الى توحيد الله وهذا مشاهد يعني أنت عندما تأتي الآن وتقول له لا تدع الرسول من دون الله أو لا تدع القبر من دون الله أو لا تدعو الضريح من دون الله لماذا يغضب هل أنت تأمره بشيء يخالف الفقرة أنك توجهه أن يدعو الله وحده؟ وهذا حالهم نسأل الله السلام والعافية وإذا ذكر الله وحده إيش مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ نعم تفضل شيخ حمام الكافر يوم القيامه نفسه بكل ما يملك مع بخله به في الدنيا ولكن يقبل منه ولن يقبل, ولن يقبل منه احسنت تبارك الله فيك الوجه الذي بعده تفضل شيخ مم. وبدالهم وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وظهر لهم سيئات وظهر لهم سيئات ما كسبوه من الشرك والمعاصي وحاط بهم العذاب الذي الذي كانوا وحاط بهم العذاب الذي كانوا إذا إذا قرؤوا العذاب الذي كانوا إذا خوفوا منه في الدنيا يستهزئون به، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم. بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون فاذا اصاب الانسان الكافر مرض او فقر ونحو ونحوه دعانا لنكشف لنكشف عنه ما اصابه من ذلك ثم اذا اعطيناه نعمة من صحة او مال قال الكافر إنما عطاني الله انما اعطاني الله ذلك انما اعطان الله ذلك لعلمه لعلمه باني أستحقه والصحيح أنه ابتلاء وافتدراج ولكن ولكن معظم الكافرين لا يعلمون ذلك فيغترون بما انعم الله به عليهم قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون؟ قد قال هذا القول الكفار من قبلهم، فما أغنى عنهم؟ ما كانوا يكسبون من الأموال والمنز من الأموال والوالمنز والمن والمنزل والمنزلة شيئًا أو المنزلة؟ لا لا من الأموال والمنزلة من الأموال والمنزلة والمنزل والمنزلة والمنزلة والمنزلة, والمنزلة, والمنزلة, والمنزلة, شيئا. والمنزلة والمنزلة شيئا والمنزلة شيئًا. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين فأصابهم جزاء السيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي ولذين ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم جزاء جزاء السيئات ما كسبوا مثل مثل الماضين ولن يفوت ولن يفوت ولن يفوت الله ولن يغلبوه ولن ولن يفوت الله ولن يغلبوه ما فهمنا ولن يفوت الله كيف اجمعنا يا شيخ اي انهم لن أن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم لا يظنون أنهم سيهربون من الله الله ما يفوته شيء سبحانه وتعالى مكلم عربي هذا يفوته شيء اي شيء مشكلة تقول فاتني فلان أي لم أدركه مم. نعم لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لان في ذلك لقوم يؤمنون قال هؤلاء المشركون ما قالوا ولم يعلموا ان الله يوسع الرزق على من يشاء ابتلاءا له ايشكر ام يكفر ويضيقه على من يشاء اختبارا له ايصبر ام يتسخط على قدر الله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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل أيها الرسول لعباده الذين تجاوزوا الحد على أنفسهم بالشرك بالله والتكابل معاصي، لا تيأس من رحمة الله ومن مغفرته لذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب كلها لمن إن الله يغفر الذنوب كلها لمن تاب إليه. إنه هو الغفور لذنوب التائبين الرحيم بهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة وانقادوا له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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون واتبعوا القران الذي هو احسن احسن ما أنزله احسن ما أنزله ربكم على رسوله فاعملوا بأوامره واكتبوا نواهيه من قبل ان ياتيكم العذاب فجأة وانتم لا وانتم تح... لا وانتم لا, ت... لا تحسون به فتستعدوا له بالتوبة تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب بالله وان كنتم لمن الساخنين افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة يا, ندا يا, ندمها, يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت عليه من الكفر والمعاصي وعلى أنها كانت وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعة من فوائد الآيات النعمه على الكافر استدراج سعه رحمة الله بخلقه. الندم الندم النافع هو ما كان في الدنيا وتتبعه توبة النصوح وتتبع وتتبع وتتبعه توبه النصوح احسنت بارك الله أضعي. شيخ حازم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو المتقمين أعد الآية. الآية أعد الآية منت عندك ضعيف اللهم استعاد أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تحتج بالقدر فتقول لو أن الله وفقني لكنت من المتقين له أمتثل أوامره واجتنب نواهيه أو وهذه, وهذه مشكلة الكفار والذين يظنون أن القدر أو الاحتجاج بالقدر ينفعهم في فعل المعاصي ولذلك قد قال الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وقال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا الآية فهم يحتجون بالقدر لكي يعصوا الله ويكفروا به والعياذ بالله وهذا من كما قال الاحتجاج الباطل لكن من ذكر القدر متألما من فعله لمعصية الله سبحانه وتعالى تائبا إليه فهذا مما يجوز أما الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية لا يصح نعم أو تقول لو أو أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول أو تقول حين تشاهد العذاب متمنية متمنية لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله وأكون من المحسنين لاعمالهم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ليس الأمر كما زعمت, كما زعمت من تمني الهداية فقد جاءتك اياتي فكذبت بها وتكبرت وكنت من الكافرين بالله وبآياته ورسله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ليس الع... آ... ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله بنسبة آ... آ... بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسوده ف... آ... علامات على شقائهم. أليس في جهنم مقر آ... مقراً مقر للمستك... للمتكبرين؟ على الإيمان بالله ورسله بلى إن فيها لما لمقرا لهم وينجي, وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ويسلم الله الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب, واجتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم مكان فوزهم وهو الجنة لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء فلا خالق غيره وهو فلا, فلا خالق غيره نعم وهو على كل شيء حفيظ يدبر أمره ويصرفه كما يشاء كيف يشاء ويصرفه كيف يشاء طيب يلا السؤال الآن لماذا قلت فلا خالق غيره فلا خالق غيره خالق فعل معظل منصوب نص نص على نصبه الفتح الظاهر على آخره غيره فاعل طيب يا شيخ لو سمعك سيبويه لا النحو طيب شيخ أنا يكون مبتلى متأخر مأخر وقول ولا أنا غلطان غيره فاعل يا شيخ ها؟ غيره فعل مخالق اسم فعل طيب ركزوا يا احبابي أنتم الآن مستعجلون غيره, غيره يا شيخ لا لا لا أنتم الآن مستعجلون وكما يقال أخطأتم من البداية خطا شديدا فتبع ذلك بعد ذلك أخطاء متلاحقة الله خالق لا أنا, أنا ما تكلمت على هذه الجملة أنا الآن أريد فلا خالق غيره فلا هذه لا ناهية وخالقة لا نافية؟, ها؟ لا نافية نافية نافية عفوا هم. فلا على حسب ما قبله ولا نافية وخالقة فعل ماضي طيب أنت لن لماذا قلت فعل ماضي لا لا مو فعل ماضي عفوا عفوا يا شيخ، مو فعل ماضي هذا هذا اسم. طيب إذا كان. كلمة إسم. أخطأت خطأ شديدا وألحقته بأخطاء متلاحقة. طيب خالق اسم إذن ابحث له الآن عن إعراب. صحيح. إذا إعراب نقول فلا خالق به أين فعله؟ نقول محذوف قدره الله ما قدر قدره هو هو لا. يا أخواء ركزوا ركزوا بارك الله فيكم أنت إذا قلت مفعول لابد أن تكون قد قدرت الفعل قبله فمعدم أنك لا تستطيع تقدير الفعل لماذا قلت مفعول الله طيب, طيب يا شيخ، فوق. فوق علينا جزاك الله فيك. أنتم الآن نسيتم ما درستم. تذكرون أنكم درستم لا النافيه للجنس التي تعمل عمل إنا. أوه صدق صدقت هذا فتنصر اسم اسم اسم لا منصوب يا شيخ. الآن ما عاد احتاج إجابتك. لأنك تتحت عليك خلاص. الآن لابد تركزوا لا هذه النافية للجنس التي تعمل عمل إن فتنصب المبتدا ويصير اسما لها وترفع الخبر ويصير خبرا لها فلا خالق الآن يكون اسم لا النافية للجنس وعلى بعدا على اختلاف عند النحاف يقال مبني على الفتح في محل نصف أو يقال منصوب مباشرة وعلامة نصفه الفتحة إلا غيره غير خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمه الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالاضافه نسيت يا عزيم أم ماذا لا, لا، نسيت والله الله نستعلم علم النحو هذا يعني مثل رخصة القيادة أنت عندما أخذت رخصة القيادة يا شيخ عزيم هل نسيت القيادة بعدها لا لذلك هذا العلم هكذا هذا العلم هذا ال... العلم يحتاج أنك تتقنه خلاص يصير عندك مثل رخصة القيادة تستخدمه في أي وقت وفي أي حين ما يأتي يوم تقول لا والله أنا نسيت ما في, في علم النح ما في شيء اسمه نسيت لابد أن تكون خلاص متقنا له ويمشي معك إلى أن تلقى الله طيب واصل الشيء الله, خير. الله خالق كل شيء فلا خالق غيره وهو على كل شيء حفيظ يدبر أمره ويصرفه كيف يشاء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله لئلكم الرقاصون له وحده مفاتيح له وحده له وحده, وحده, وحده مفاتيح خزائن خزائن الخيرات نعم مضاف خزائن الخيرات خزائن الخيرات في السماوات والأرض يمنحها من يشاء ويمنعها من من يشاء والذين كفروا بآية الله أولئك هم الخاسرون الحرمانهم من الايمان الإيمان في حياتهم الدنيا ولدخولهم النار النار النار نعم ولدخولهم النار خالدين فيها في الآخرة قل افري الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون قل ايها الرسول هؤلاء المشركين الذين يراودونك يراودونك ان تعبد اوثانهم اوثانهم لا لا لا انت صح ان تعبد اوثانهم ان تعبد اوثان نعم يلا. لماذا قلنا اوثانهم أنت أبد أنت أوثانهم مفعول به أحسنت نعم. أتأمرونني أيها الجاهلون بربكم أن أعبد غير الله لا يستحق العبادة إلا الله وحده إلا الله وحده فلن أعبد غيره. ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لين أشرت لا يحبط عملك ولا تكون من الخاسرين. ولقد أُوحى إليك يه الرسول أوحي إلى الرسل من قبلك لا إن عبدت مع الله غيره لا لا ثواب عملك الصالح ولا تكونن من الخاسرين ولا من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك وفي الآخرة بالعذاب هذا الخطاب يا أحب لمن النبي صلى الله عليه وسلم فلكم أن تتخيلوا أن هذا الخطاب يقال لأكرم البشرية صلوات ربي وسلامه عليه وربه يخاطبه ويقول ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي الأنبياء الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبط فما هو القول فيما في من هو دون الأنبياء إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يرضى في الشرك لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بل يحبط عمل وهم قد عصمهم الله من هذا ومع ذلك يقول إن حصل منهم هذا حبطت أو حبطت أعمالهم فما بالك بمن هو دون الأنبياء ذاك أخوة مسألة الشرك مسألة خطيرة جدا عليها قام سوق الجنة والنار وابتلى الله به بهذا عباده فمن اطاع الانبياء والمرسلين بالتوحيد دخل الجنه ومن عصاهم بالشرك دخل النار وحرمت عليه الجنه والعياذ بالله نعم الله بل لله فاعبدواكم من الشاكرين بل لله بل لله وحده ولا بل الله بل بل يعبد, بل يعبد الله وحده ولا تشرك به أحدا وكن من الشاكرين له على نعمه التي انعم بها عليك أنا أرى يا أخوة هذه الآية من أعظم الآيات التي ينبغي للإنسان أن يتفكر فيها يعني تخيل أن الله يقول بل الله فاعبد وكم من الشاكرين أن جعلك الله عبدا له يا أخوة والله أعظم نعمة أعظم نعمة أن يجعلك من عباده ولذلك هذا يستوجب شكرك له سبحانه وتعالى في الليل والنهار أن جعلك من عباده هذه شك... نعمة أعظم لذلك أعظم نعمة ينعم بها على المر أن يكون مسلما موحدا لله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين نسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعمة وإن كنا كما يقال لو عبدناه الليل والنهار ما قدرناها هذه النعم ولا قدرناها حق قدره ولذلك قال الله بعدها وما قدر الله حق قدره الله المستعان نعم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما عظم المشركون وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره غيره من مخلوقاته الضعيف العاجز وغفلوا عن قدرة الله التي من عن قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض أن الأرض بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته وأن السماوات السبع كلها مطويات كلها كلها مطويات بيمينه تنزه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون من فوائد من الآيات؟ لذلك الإنسان يعني كما يقال ينبغي له أن يعرف قدره ما هو في خلق الله وأي شيء يحتويه في خلق الله هذا الإنسان يعني لكم أن تتخيلوا الآن حجم الإنسان الآن يسكن الأرض قرابة سبع مليارات ومع ذلك هؤلاء السبعة مليارات يعيشون في اليابسة التي تمثل 29% وعشرين في من مساحة الأرض ومع ذلك هؤلاء السبعة مليار لم يملؤوا هذه التسعة والعشرين في المائة. وهذه التسعة والعشرين في ما هي نسبتها في الأرض هذه النسبة طيب ما هي نسبة هذه الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية فقط التسعة الكواكب التي معها مع الشمس لا شيء طيب ما هي نسبة المجموعة الشمسية بالنسبة لمجرة التبانة التي هي منها لا شيء طيب ما هي نسبة مجرة التبانة بالنسبة لبقية المجرات في هذا الكون الفسيح لا شيء ما نسبة هذه المجرات بالنسبة للسماء الدنيا لا شيء. ما نسبة هذه السماء الدنيا بالنسبة للسماوات والأرض لا شيء. ما نسبة هذه السماوات السبع والأرضين السبع كلها بالنسبة للكرسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كحلقة ألقيت في أرض فلا وفي رواية كسبعة دراهم ألقيت في ترس وما نسبة الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلا ارايتم عظمة الله هذه مخلوقاته هذه مخلوقاته فكيف يكون الخالق ولذاك الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره هذا الإنسان الضعيف الذي لا يمثل في الأرض من نسبته واحد على سبع مليار من نسبة تسعة وعشرين في المئة من نسبة الأرض من نسبة واحد على أكثر من مئة في المجموعة الشمسية من نسبة يا الله يا الله أي عظمة هذه ويأتي هذا العبد يتكبر على الله ويعارض الله في شرعه ولا يقبل منه أمره ولا نهية أي كبر هذا وأي تغطرس هذا أنت لا تساوي شيئا حتى تتكبر لذلك نسأل الله أن يرزقنا حسن عبادته اللهم ارزقنا حسن عبادتك يا رب نعم اللهم فوائد من الآيات الكبر خلق ذميم مشؤوم يمنع من الوصول إلى الحق سواد الوجوه, سواد الوجوه يوم القيامة علامة, علامة شقاء أصحابها الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة ثبوت القبض واليميل لله سبحانه دون تشبيه ولا تمثيل واصل الوجه الذي بعده ونفخ في الصور فَصَعِقَ ما في السماوات وما في الْأَرْضِ إلا ما شاء الله ثم نفخ في أخرى فَإِذَا هُمْ, فإذا هم قيام يضربون يوم ينفخ يوم يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ الملك الملك الموكل بالنفخ في القرن يموت كل من في السماوات ومن في الأرض ثم ينفخ فيه الملك مرة ثانية للبعث فإذا جميع الأحياء قائمون ينظرون ما, ما الله فاعل بهم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وضعت الأرض الآن يوم ونفخ في الصور. هذا النفخ في الصور اختلف أهل العلم. في عدد نفخات الصور طبعا الملك الموكل بالنفخ هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام وكم ينفخ في الصور اختلف أهل العلم فعلى أقوال كثيرة قيل ينفخ مرتين وقيل ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وأوصلها إلى ست نفخات لكن أشهر الأقوال من, من هذه الأقوال قولان اما انه نفختان او ثلاث نفخات فال الذين قالوا ثلاث نفخات قالوا نفخه الصعق ثم نفخه الموت ثم نفخه البعث طيب أو او يقولون ثلاث نفخات يقولون نفخه الصعق عفوا نفخه الفزع اولا ثم نفخة الصعق الذي هو الوفاء ثم نفخة البعث هذه ثلاثة ثلاثة نفخات وقال بعض أهل العلم إنها نفختان نفخة الفزع والصعق واحدة ثم نفخة البعث ولذلك يعني اختلف هذا،, هذا الخلاف حاصل بين أهل العلم ولعل أرجح الأقوال والله أعلم أنها ثلاث نفخات نفخة الفزع ثم يتبعها نفخة الصعق ثم نفخة الصور لماذا؟ ورد في الحديث قال فينفخ الحديث في صحيح مسلم فينفق نفخة يصيح لها الناس أسماعهم هذا يدل على أنهم لا يصعقون فيها ثم بعد ذلك تحصل النفخة الأخرى التي يصعقون فيها ثم نفخت البعث هذا الصحيح بإذن الله ومن الطرائف وقد ذكرت لكم هذه مرة يعني هذه ناخذ منها فائدة أن الإنسان يخاطب الناس بما يعرفونه وما يعقلونه دخل واعظ من الوعاظ مسجدا فيه العامة فهو تكلم على النفخ في الصور وأنتم تعرفون النفخ في الصور يا إخوة يعني موعظة وتوجل منها القلوب وتفزع يقول هذا الأخ فتكلم يعني هذا في الزمن الماضي يقول فقلت لهم والصحيح أن النفخ في الصور إنما هو نفختان وكان عامة الناس يعني يعتقدون أنها ثلاث نفخات قال فقاموا فضربوه على رأسه يعني هم الآن يظنون أنه غير دين الله قال فما زالوا يضربوني على رأسي حتى حلفت لهم أنها عشرين نفخة وفس <تصفيق> <تصفيق> ف... يعني هذا من الطرافة يعني خاف منهم فمن شد ضربه لو... ضربه... ضربهم لو حلف لام أنها عشرين نفخة أهم شيء أنه بس ينجو بنفسه نعم وضعت الأرض لما, لما تجلى لما تجلى رب العزة للفصل بين العباد ونشرت صحف أعمال الناس وجيء بالأنبياء وجيء بالملائكة الحفظة الشهداء على أعمال الناس وحكم الله بين جميعهم بالعد وهم لا يظلمون في ذلك اليوم فلا يزداد إنسان سيئة فلا يزاد إنسان سيئة ولا ينقص حسنة ولا ينقص حسنة. ولا ينقص حسنة. طيب أيضا في مسألة في مسألة أنا نسيتها هل الله سبحانه وتعالى يقول فصاعق من في السماوات ومن في الأرض ثم قال إلا من شاء الله فهل الصعق يحصل لجميع المخلوقات والكائنات اختلف في ذلك أهل العلم. فقال بعضهم إنما الصعق يحصل للجن والإنس وقال بعضهم بل يحصل الصعق لجميع المخلوقات لأنه لا يبقى في هذا الوجود شيء إلا الله لقول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لكن استثنى بعض أهل العلم في هذا الاستثناء الذي قاله إلا من شاء الله ثمانية أشياء ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في بيتين قال رحمه الله تعالى ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم وعجب أي عجب الذنب والأرواح أرواح العباد فهذه الثمانية التي استثنيت وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفضلوني على موسى فإني أكون أول من يبعث فإذا بموسى قابض بقائمة من قوائم العرش وفي روايه ممسك بقائمة من قوائم العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبل أم كان ممن استثناه الله بصعقته عند الطور أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هل هو حصل له الاستثناء لأنه قد صعق يوم الطور يوم طلب أن يرى ربه فتجلى ربه للجبل وخر موسى صعيقا هل هذا حصل فيكون خلاص قدي بعد ذلك يحصل له الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور نعم وقمية كل ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون واكمل الله جزاء كل نفس كل نفس خيرا كان عملها او شرا جزاء كل نفس جزاء كل نفس خيرا كان عملها أَوْ شرا والله أعلم بما يفعلون لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء وسيجازيهم في فعل هذا اليوم على أعمالهم طيب لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء وسيجازيهم في هذا اليوم على أعمالهم وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ وقال لهم خزنتها كُنَّا كُفَّارًا رسل منكم يتلون؟ رُسُلٌ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وساق الْمَلَائِكَةُ الذين كفروا بالله إلى جهنم جماعات ذَلِيلَةٍ حتى إذا جاءوا جهنم فتحت لهم فتحت لهم خزنتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها واستقبلوا واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم ألم يأتيكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة المنزلة عليهم ويخوف لهم لقاء يومه يوم القيامة لما فيه من عذاب شديد ويخوفونكم ويخوفونكم لقاء يوم القيامه لما فيه من عذاب شديد قال, الذي قال الذين كفروا مقرين على انفسهم بلا قد حصل كل ذلك ولكن وجب كلمة وجبت كلمه العذاب على الكافرين ونحن كنا كافرين الله نستعى. قيل ادخلوا أبواب جهنم قالدين فيها ببئس مثوى المتكبرين قيل لهم إهانة لهم وتأييسا, وتأييسا من رحمة الله ومن الخروج من النار ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها ابدا فساء وقب وقبح ما قر المتكبرين المتعالين على الحق وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادقلوها خالدين وساق الملائكة برفق الذين اتقوا ربهم بابتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات مكرمة حتى إذا جاءوا الجنة فتحت لهم أبواب أبوابها وقال لهم وقال لهم الملائكة الموكلون بها سلام عليكم من كل, من كل ضر ومن كل ما تكرهون طابت قلوبكم وأعمالكم فدخلوا الجنة ماكثين فيها أبدا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمى أجر العاملين. وقال المؤمنون لما دخلوا جنة الحمد لله الذي صدقنا وعده والذي صدقنا وعده الذي وعدناه على السنة رسله. فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة. فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة وأورثنا أرض الجنة. ننزل من ننزل <تصفيق> ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله أن ننزل فنعم أجل العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم انتقل للآية اللي بعدها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين <تصفيق> الملائكة في هذا اليوم المشهود اليوم المشهود محيطين بالعرش ينزهون الله عما لا يليق به بما يقوله الكفار، وقضى, وقضى الله بين جميع الخالقين بالعدل فأكرم من أكرم وعذب من عذب، وقيل الحمد لله رب المخلوقات على على حكمه على حكمه على حكمه بما حكم به من رحمته من رحمت من رحمة لعبادة, لعباده المؤمنين. ومن عذاب رب ومن عذاب ومن عذابه ومن عذاب لعباده ومن عذاب لعباده الكافرين احسنت من فوائد الايات من فوائد الايات ثبوت النفختين بيان الاهانه التي يتلقاها الكفار والاكرام الذي يستقبل به به المؤمنون ثبوت خلود الخلود الكفار في في الجحيم وخلود المؤمنين في النعيم طيب طيب العمل يورث طيب الجزاء طيب العمل يورث طيب الجزاء طيب العمل يورث طيب الجزاء, طيب يورث طيب الجزاء الله خير طيب خير أبو حديث هذا خير بخصوص ثبوت لفقتينه والثلاث لا هذا النفختين التي كما ذكروا الآن هذه في الآية التي هنا والثالثة استفيدت من آية النمل يعني كما قلت لك يعني هما القولان يعني مشهوران عند أهل العلم فبعضهم يقول نفختان فقط وبعضهم يقول يضاف مع النفختين التي في سورة الزمر النفخة الثالثة التي في سورة النمل ففزعة وهي نفخة الفزع والنساء كما قلتنا الخلافية فمنهم من يرجح النفختين ومنهم من يرجح الثلاث والذي اعتقدوا أنها ثلاث يعني لصحة الحديث قال فيصيخون بأسماعهم يعني أنهم يسمعون نفخة الفزع ثم بعد ذلك يحصل لهم نفخة الصعق لكن بعض أهل العلم قال لا فيصيخون بأسماعهم فيصعقون بها وهذا كما قلت لك عن المسألة اجتهادية يحصل فيها الخلاف بين أهل العلم. ساك الله خير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا